بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبيب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 ولא إن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت لا يقولن الذين كفرون هذا إلا سحر مبين ولا إن خرنا عنهم العذاب إلى أمم معدودة لا يقولن ما يحبس أَلَا يوم يأتيهم ليس مَصْرُوفًا أن هم محق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه لا يؤمن كفر ولئن أذقناه نعما أبعد ضرائم السد هو يقول أن ذهب سياتوعني إنه لا فرح فخر إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات إنك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك يُحَائِلَ إِلَيْكَ وَاللَّهُ إِنْ قُمْ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُل فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا الله اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ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 فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افتر على الله كذبا أولئك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 كانوا يبصرون ولا إن الذين خسروا أنفسهم أضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبطوا إلى ربهم ولا إن أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريق إنك الأعمى والأصم والسميع والبصير مثل الفريق أنك الأعمى ولا صم والبصير والسميع هل يستويان مثلاً فلا تتذكرون. هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني يخاف عليكم عذاب يوم ألم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشر مثلنا وما نراك تتبعك إلا الذين هم أرادلون بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني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 وَيَنْقَوْمُ مَنْ من مِنْ اللهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ فَلَنْ تَذَكَّرُونَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي عَذِيزُ خَزَائِنِ اللهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَسْتَكْبِرُونَ أَعَيْرُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ الله خَيْرًا اللهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا يَا نُوحُ قد قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت تجادلنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء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 إلى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 حتى إذا جاء أمرنا وفورة نركب نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقالوا اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موجه الجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا ابن يركم معنا ولا تكن مع الكافرين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 قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر وترحمني أكن من الخاسر قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب ألم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد نخاهم هدى قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره أفلا إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه ما يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني إن أجري إلا على الذي فطرني إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين طالوا يهود ما قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمن إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بالسوء قال إني يشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله وربي إني, إني توكلت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 فإن تولوا فقد أبلغتكم ما ورسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن رَبِّي على كل شيء حفظ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عادوا جحدوا بآيات ربهم أمر كل جب أمر كل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 يا صالح قد قو... قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتهنا ان نعبد ما يعبد اباؤنا فأتنا بما تعيدنا قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب قال يا قوم رأيت من كنت على بينة من الرّب وأتاني منه رحمة وأتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله ناصيته فما تزيدونني غير تخسر ويا قوم هذه ناقة الله لكم آيات فذروها تأكل في أرض الله ولا تمس سوها همسوا ولا تمسسوها همسا فان يأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال فعقروها فقال تمتعوا في النار فعاقروها فقالت متدعون في داركم ثلاثة أيام من ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا برحمت منا ومن خز يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين أضلوا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جافمين كألم يغنوا فيها ألا بعدهم كألم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفر ربهم ألا بعدهم ثمود ولن قد جاءت رسولنا إبراهيم بالبشرا ولن قد جاءت رسولنا إبراهيم بالبشرا قالوا سلاما قال سلامو فما لبث أن جاء بعجل حنيف فلما رأى أيديهم لا تصل إليهن كراهم وأودس منهم خيفة قالوا لا تخف إن أرسلنا إلى قوم لوط ومرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإصحاق ومن ورأس حق يقوم قالت ياويلة أعجل قالت ياويلة أعجز أن أكون مثل هذا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 هم آتيه عذاب غير مردود ولما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ولما جاءت رسلنا إبراهيم ولما جاءت رسولنا إبراه يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا الوطن سيئ بهم وضاق بهم درعا وقال, وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات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 قالوا يا لوط وإنا رسول ربك ليصلوا إليك فأرسل بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا مرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصح إن إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم والصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجين منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدينة وخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم ينفوا المكال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس شياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن ترك ما يأبدك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 وقالوا يا شعب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزز قال يا قوم أرهتي أعز عليكم من الله واتخذتمه وراكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم عملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأته عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين أمروا معه برحمه منا وأخذت الذين ظلموا صحة فاصحو في ديارهم جاثمين كألم يغنوا, ف... يغنوا فيها ألا إن ألا بعدا لمدين كألم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعيدة ثمود ولقد أرسلنا مسامي آتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبع أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقود من قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس اليرد المرود وبئس اليرد المرود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بأسر رفض المرفود ذلك من أمباء القب ذلك من أمباء القرآن قصه عليك منها قائم وحصين وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنى عنهم فما وما ظلمناهم ولكنك وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك.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 فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصروا واقم الصلاة طرفين النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واسبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلك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 وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِنْ لِيَبْلُوَهُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم من كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَقُلْ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مُثَبِّتًا بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمِلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عليه وما رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تعملون